Главная вот in gentle بس وببشمال نتكلم في موضوعات مش موضوع كسست على الباصول حاجة متوزعه بشكل انا بقول لكم حاجه بسيطه كده الترانزاكشن من مش, مش بس حاجة ولكن هناك اشخاص يدعوون على الاعلام والتعلم والتعلم والتعلم على والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم في والتعلم والتعلم والتعلم من والتعلم في والتعلم والتعلم I or vibration of air incoming تاكنا سنع عاوزين نطير سياس 6 الباسولوجي الباسولوجي ده لازم يكون مرحبا. عندك قاعده وانت اشتغلت الباسولوجي بتاعك اللي اتعلمته دلوقتي هو في الاساسيه بالنسبه للمكسن والسرش يعني ايه يعني ليه السميشين هو بيدي لك طريق عام يعني يا جماعه تعمدت ان انا اقولها عشان اتسالني في كل اختبار الاستكسس بتاع البيج اللي بيرموز خلتوها معايا بمصاد الجوال وحنا نتكلم على الهورش مع الهين مدعينا بكسي اي مريض عنده بيستاكسيس؟ هتشخصه ايه؟ اقوله كده هيبرتينشل هتقوله كده بلد ديزيز هتقوله كده تيومور؟ لا. يبقى ما عندي ديفرانشل دياجنوزيس ديفرانشل دياجنوزيس هو ده اللي ما بني عليك طب المريضة عنده فيفر ديفرانشل دياجنوزيس عطول فيفر دي نعمل عشان نوصل واحد. طبعا فيش حاجة واحدة بس في البسولوجي او في الميتسن الاستيرجيكا بايجنوزيس راحنا الاسكيلتون بتاعنا اللي احنا بنعمل ديفرينشال بايجنوزيس هل هذا ديزيز كونجيمتال ولا انفلاماتوري ولا ترواتيك ولا ميجنوزي يبقى لازم يكون دماغنا مترتبه كويس عشان نعرف الشخص صح كل الديزيزس في اللي معايا في السيستمز او مع حتى زمايلي لازم هنبتدي او يبقى موجود في الديزيزس كونجنيتر وبعدين تو بعدين انفلاميشن وبعدين, وبعدين نيو خلاص احنا خدنا الكلام ده كله في باثولوجي 1 بنجمعه في باثولوجي 2 على حسب السيستمز فاول ديزيز هتكلم عليكم كونجنيتر كل الديزيزس اللي هتكلم في كل السيستمز بتبتدي بالكونجنيتال او حول الكونجنيتال لو حتى ارخده شوية بابا ارخده سببا. كونجيليتر بيزيزي لما هي موضون في الابرس دارت اغتركت على الـ الـ الـ اسمه كارتاج نارسيندرون. كارتاج نارسيندرون او ام مطيل سيليا تنرون. ام تعني نور. تساوي ام مطيل. مطيلة المتحرك. لما حب قبل مطيلة معناها لا يتحرك. ايه هو اللي متحركش? لو متحركش ما هو السيليا. أو في المجال المتعلق بالسيرة، فمسخدت أنا طبعاً أبطو أبطو اكيد. في الأناتومي يربون في حاجة اسمها سيريا، سيريا ليمودز، تمام؟ سيريا والسيريا والسيريا موجودة موجود موجود في موجودة في اماكن جدا في الجسم، من اول الفانتريجنس تعرف في رسبيراتي. في وفي النوس سيريا، اسمها الاهداف. في سيريا، الأسبيرات بتتحرك عن طريق حاجة اسمها الفليوميا تيوب عارفين الفليوميا تيوب اكيد الفليوميا تيوب ديت لما بتتشكل البوفه خلاص عن طريق فيوميريال هيت البوفه لو لو ما اتحركتش هتفضل موجودة في مكانها في الفليوميا تيوب ايه اللي بيحركها السله تقوم تحرك البوفه لحد لما تروح للاندوثيوم فالجسم فيه حاجة اسمها سيلير بورس او السله او وانا اسمها لانج البركاي وال... وي كل الجراب ده كل ده برايد باي هذه السيلير جينيري ممكن تبقى اكسم الموفمنت بقى تبقى ما بتتحركش نسميها سيليري ديسكاينيزيا ليه الزاويه المتا ديسكاينيزيا يعني لا يتحرك او فيه في نورماليتي في هذا الجينيتال ديفت في السيليري اللي موجودة في رسبيرتري ديستركت من اقولها نموز هيؤدي الى نوع من هذا نون كونجنيتال هنلاقي معاه يعني مش بس هنلاقي فيها في الفنتري هنلاقي في البرونكاي عشان كده هنسميها صندوق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 الريتينشن للسي اس اف في الفينتريكتز الجايز يؤدي الى حاجة اسمها عادة وكيفة بس جايز تؤدي يؤدي الى هدف من كمان اللي يكون سببه absence of frontal sinus تعرفين الـ frontal, بورا فالكلام ده هو كارتاجنر صندوق. او المطايت زيان صندوق. ايه اللي بقى موجود تاني مع هذا موجود معه بعد كده بلا عندك ارتجنا سندروم يبقى في ابسنس سيليا ديموفنس الموجودة في الفلوبين توب. نص الفيمين حيبقى M يعني مش عالسندروم بلجناندروم. النص الاخر وهناك فرق بين الاستريتية مش هي ينجب علاج. انك في الديلي دلوقتي بالاسستنت ريبرودكشن او وسائل المساعده ممكن تساعد ان هو ينجب عن طريق الحقن الميكاني او اطفال عازب بص انكم تسمعوا الميكاني او اطفال الانابيب تمام فبالنسبه للريبرودكشن في الفينيل نصهم ممكن لن ينجب على الاطلاق في حد الجزء اللي ممكن ينجب هناخد ونجيب سبير من ونعمل له انجيكشن داخل الاوفر ده يسموه الحق للنجهالي اللي انترا سيتو بلازمك سبير انجيكشن حبقوا لها التفصيلة محبها عايز كمان طيب انترداجنا ممكن نلاقي فيه تلات حاجة لو يوم اقوم تتكلم انترداجنا التريات مش حاول سيندروم كارتاج نارتليات لازم يكون فيه ثلاث حاجات نمرة واحد حلال مريد او مريدة عندها برونيك سايتس نمرة اثنين برونك اكتزيا نمرة ثلاثة سايتس اوليبيرزا سبتاليس هاقول لهم حافظة لك يا عبدالله برونك سايتس مزمنة فيه الجوب الأنفية ديوكو أبسينس أو سيري موناتس خلاص؟ طيب البرونك اكتزيا برونكس نحصل لها دايلاتيشن ويست سبيورة في انفلاميش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 يعني يعني الأوركينز <السؤال> <فالواحد 2004>. اللي <الوحد> <الغرض> في الرايت سايد على في في الليفت سايد على في في الرايت سايد <الوحد> في yeah, الليفت ده بالنسبه لمتلاكميه التيرماليتس او الموبايل سيليا سندروم او السيلياري ديسكاينيزيا اشنوا حد في البارافوت ده بالنسبه الانفلاميشن خدنا كوب تايبز في في اما او الى الى صح كلمة? ما كلمة انت عبصولي شبابة. الكورونيك الاكتون انفراميشن اللي بنسميه اتش انا ده ربع بس. نص دوات رجاء ما على حد. حد جاي ووعص ده مشكلته مش مشكلتك مالكش دعوه بتاعه لا وصح ما ينفعش ما يجوش اللي ممكن على كده ال عندنا حسب الجيولوجي من ممكن يبقى فايرال جازب البكتيريا بقى برازايت مطيفر وجازب وجازب بقى كل دولك راي نايتس حسب السبب او الكوز في البايرون رايونايتس في كومن كوز ان تقريبا هتبتدي خلال الشهر يعني في ده اهوت وتتمدد لحد نهايه الفصل الشهر سموها الكومن كوز كومن كوز مو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 او أكيوت فيرال راي في الفيرال انفيكشن زي ما اتفقنا ده نوع نوع انواع اكيد وهذا فيفر كل الكروت بعد الاكيد انفلاميشن اللي انتوا خدتوها في الفصل الجوان مش فيش داعي خلاص أنا أحد عايز تفاصيل فيها بعد كده بعد المحاضره اهل المساء مريك اي حاجة في الفصل اباركار فيشن مشكلته ايه هي... مشكلته ان المريض فوق بقى له اربع من الفيرال انفيكشن ممكن يتحول الى اكيوت باكتيريا انفيكشن يقولوا هو لازم ادي حد إمتى انت بيوتك لما بقى فيه باكتريال انفكشن ولكن الاكتريا تجنلش بناعي بيها انت بدور مع اسميينها وهم بيضيبهم ايه بطين فالكومبليكيشن ساكن وهنا بيبقى بدل ما هو كتارة لا بيبقى terminal. أو او بيبقى بيريولنت او بص اللوها صبيورت في انفلاميشن تحول من كتارة الى صبيورت النوع الثاني من الانفلاميشن هو هوها اليرجيك اليرجيك وده بيبقى دايما في الربيع دايما ديو تو خلاص او البلانت ان حبوب اللقاح ده عبارة عن اي جي اي ميديتد هايبر سنسيتيفيتي مش كده لا مش انت بصوليج بصوليج يبقى هو استنى متاخر وما يعني لا لازم مين المصورش خلاص نحاول انا دور نشوف لها حل انت لازم تعرفه مين من الحاجات المهمه يا خلاص اكيد انت عارف انت معانا من قبل كده المشكله الهاي فيفر هي عن اي جي اميدييتد 1 هايبر سنسيتيفيتي <تصفيق> و ال ممكن تؤدي إلى نيزل كولبس لحمية أو زايد في الأطر نيزل كولبس هنقدم على أولى أهميه حفظ الصراخة بعد بتاعه ال ال الاليرجيك ممكن تؤدي إلى كورونيك رينيتيس من أكويت الاليرجيك الى كورونيك رينيتيس وفي لازم نلاقي نيزل كولبس لأنه ولذلك حالة مزاجي ذا طيب لسه في مجال الـ Allergic Reynitis احنا نكلمنا على الـ Acute نتكلم على الـ Acute الـ, Acute الـ, الـ Acute. <تصفيق> لسه الـ Acute تتحول الـ? الـ <تصفيق> الـ. على طول المريض عنده في كل موسم لما يجي الفصل الربيع تتحول دي هي عليه اعراض الحساسية بتاعت الانف وجيوب الانف بنسميها اليرجيك راينيتس دايما المايلد داون بتاع عنده نزل وبتظهر بتظهر اكتر في فترة ال الربيع في السبرينج كرونيك راينيتس بريزوزنج معناها بريزوزنج فاكتور اسالني لو في اختصار ما تعرفش اسالني فيه بريزوزنج فاكتور ديفيديد نيزل ستا وعظامه طب خلينا احنا عندنا سبعين طالب دلوقتي عامل ايه على الاقل خمسين واحد منهم عندهم علل حجز قوي وبيلعب كوره ومش عارف اتخبط بس بيتعوج الحجز ده اللي ذكرت ليش ما بيرجعش ثاني بسهوله كالعاده عم بيجي زي بيجيت نزل سته او المريض ده لو كان عنده نيزال بول من هي كان الاول من الالرجيك الالرجيك راينتس او المريض ده يكون كان عنده كارتنر الصندوق خلاص فده بالنسبة لكورونيك راينتس او ريبيتيد allergies by now that respusing factors allergic that can infection on top of this allergy chronic sinusitis chronic rhinitis complications to, to chronic <تصفيق> معظم المرضى عندهم rhinitis, rhinitis, <تصفيق> عندهم طب ايه دي جايب لكم ده بالتفصيل الكرونيك ساينسايتس خلاص في حاجات تانيه اه دايبيتس يا اللي هم الدايبيتس دي ميلتس معظم المرضى اللي عندهم او السكري ممكن عندهم كرونيك او المرضى اللي عندهم عنده نوع معين من الفونجال في النوز اسمه ميكوروميكوزس الميكوروميكوزس ده نوع من انواع الفونجال عشان كده معظم التاجدكس لو شميت الجوز ده هتلاقي عنده نوع من انواع البالوم ده بسبب الفونجال انفيكشن والميكوروميكوزس ها يكون بيديكون عنده كرونيك عنده كارتيجرال سندرم هو ده من ضمن الكرايتيريا بتاعته يبقى عنده كرونيك ساينوسايتس الريولوجي نتكلم في انفيكشن في الاوز ادي النزل بيقول بالعجيم اللي اتكلم عليها كرونيك راينايتس او ماليجيك راينايتس كرونيك راينايتس نيزال زوائد لحمية في الانف خلي بالك في فرق ما بين الكوليت والابي لو ادوس حالك فجهز عينك معايا عشان هنعمل عليهم ان شاء دسكشن طيب النزف البولب إحنا فتحينا وان الموز بالستيكلا، استيكلا، هذا عبارة عن بوليبويد، بوليت بوليد، ماس، البوليبويد ماس دي إديميتاس، في إديم، أنا أدري بعد أكتين فيليش، بوليبويد ماس، وهذه البوليبويد ماس لو أخذناها لازم حنشير ونشحسب إنها تعمل للمريض نزف أو مش عارف شنو؟ <تصفيق> يقول ممكن بتعمله حاجة اسمها اللي لسه حالا لك عليها شوية من شوية اللي للمرة الاخيرة معلية مش عاد بيساموه الرعاية مش كده؟ او عنده اي نورين او عنده اي نزمية مش عارف الشام اي نزمية فعند الترى ان لازم حاجة مانجينا نعمل له هستو بصوليش هادي لهستو بصوليش وفي نسب قولت عندنا شريحة في الهستو بصوليش أقصد لا عبارة عن بليبويد ليجن في إديمة كنا قلنا ده عقود إنفلاميش تسكور ممكن تلاقي سيل مولد إن إن عبارة عن آلرجي هتلاقي هنا حاجة اسمها زينوفانز ده ساعات سؤال بيجي مع في كمية كبيرة من زينوفانز ده كل يا جماعة معها ز كل الالرجي مع زينوفانز فده بالنسبة للبنيزر بولي طيب انا نتقل بمصبه هاي النوز ونزلنا من السايلسيز داخلنا هربط اسمه نيزوفالتس نيزوفالتس هنا يهمنا الحقيقة عشان خاطر الانفراميشن اللي موجود معاه ممكن يكون فيرون ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون راتيفر في انفراميشن هنا يهمنا اسمه بروض ايه بيتا هيموليتكاس استراتوكوكاس اه بيتا بيتا هيموليتكاس استراتوكوكاس اه بيتا فيها استراتوكوكاس اه بيتا هيموليتكاس استراتوكوكاس اه بيتا هيموليتكاس استراتوكوكاس اه بيتا هيموليتكاس استراتوكوكوكاس اه بيتا هناك فرق بينه وبين تونس؟ فرق في السماوات. عايز أسأل حاجة؟ لا. فرنجايتس ما في؟ نعم. فرنجايتس. مال هالفرنجايتس؟ كوفيا المسكين. الودونسونس. تونس. تونس أو مفارنس. يعني يلاقي ده تونس وايتز لا ممكن تونجا في فرنجايتس بس خلاص. لكن في الميسيان كوفارنس أو تونسنس. بгрупп ايه بي ده ولا تكست. تريب تكوب كاس. باي روماتيك فيل روماتيك فيل حمار متزنية مش روماتي خلاص او القطيرة. اللي دينا مع الفا ال أو بجروب A بيته مللت كاستردوكوكال إمفيشيا مع tonsillitis tonsillitis فيها كل وفيها points points دي بنسميها from the او المختصر بتاع الانفلانيشن بتاع اسمها فوليكولار فوليكولار ده بالنسبة للنيسوفرانجايتس اما في المنطقة ديت يسميها لوكال او رموت بعيد عن الوزنة رموت يعني على الهارت خلاص الهارت وشواتس مش اون هارت حتى توصل ده بيسموها في عندنا الارجل من الريفيت انفلاميشن او من الريفيت انفلاميشن دوت ممكن أحس الله حيبرت في لستيج في لستيج بتاع كورونا كرونز في دي لازم عندنا بيري كلمة واحدة اسمها كوينزي. كوينزي كان سوائل. سوائل. كوينزي تاني. it means بيري عايز انها بنا او نعم كل الحالتين دي إزالة لكن دي انسجن. اي ابسلت بنفتحه نعمل له خلاص دي, دي خلاص نعمل لكن دي انسجن. ان دي افكيمياشن نفرض ونطلعه ميديا بص ساعات كمان يحصل لها بيرفورايشن وتكال ايه عماله تكبص ده اسمه دي اللي اللي واحد بوست تريبوتوكوكال او بوست اخطر مضبط. ده منه. من بين الفيلير والروماتيك من كل الليرز بتاعة الهرطة بأفكتت مع باية كارتايتس وما يكارتل باية كارتيا عن ايه بيز خوصنا عايز اي حاجة في الانفلاميشن علي حسك لان يبنك سنورة تبقى السؤال كارتايتس <تصفيق> ميليا ملاش هي فملكيشن بالميزو تاريكس <تصفيق> عشان الاكوستيك ها ايه؟ الانفلاميشن خلاص خلصنا لكن هنتكلم عن اليو بليشك الجزء الجوس بتاع الأبرستات في عندنا بنائج يومرز وملينا فيش بس هتقول بصلش بنائج في الجزء بتاع الديون بايجستيف في حاجة سمايز فرينجر أنجو فيبروم ندي أسمع واحد كبير حفصة جنب زيشة ميزو فرينجر الحد هنا، لأن ده ممكن يصيب النوز والنزوفات. ده بعد كده في أنجيو. يعني في blood vessels، يعني معناه إنه في معاها فيبرومة كمان. كيومر ده مركب. بره كيومر في blood vessels، في ال fibers، خدت مركب قبل كده، خدت مركب في فايبر، الدينوج، جالس بفايبر ستيشن، تومور دوم ركب فحبتين أنجو فايبر. ناس خلاص ده مكان عاشه يقولك بس المكان. أنا وقعت في المنطقة دي بعت نوز ونزل فارنس، نزل ده بس أنتي مش ما له مشكلة. بس <تصفح> <تصفح> لا في مشكلة. ايه مشكلة. هذا تومور زي الجملة الأخرى حد يقول يدم مع بعض، البتين بناعل، لكن في مشكلة ما هما لوكالي أجريس. في مجانه بيعملوا نوع من الاجرسف مش هراين ده. دي مرحبت بصير جوان وما روش مش هيا. لكن لما يبقى لو كان الاجرسف. ده دي ده دي ديومر لازم يعامل معاملة معينة خلاص لازم نتعامل معا. لازم نستعصره كدامة. الاتنين مرحب كابسولية. مرحبش كابسولية. اوه. لكن اللي تتقلوه الاتنين بنعي. ده بنعي. تاني اسمه امفرت ده بالنوع. نحو لا ولا يسمو نيزو فرنجل أنتو انفرت البابلومة. انفرت البابلومة في مرومة التاني يسمو انفيرتل بابريلومة انفيرتل في تطلع فيه النوز والباراليزر سايدس في الاتنين. سايدس الاثنين مان كابسوليتل مفيش بات كابسول. لوكالي اجراسف ده احنا لو شلناهم كمان بقين كومبريك لموفل مو... هيحصل لهم لكارس يرجع تاني زي وارجعين نعمل حاجه والمريض طبعا يعالج. عمل جراحة وسوى واعن في إجازة ويرجع يحصل الكرز يعني إحنا نقول الكرز بأعرف من يجيب لنا. النازو فرنجي الأنجي فابروما من كابسيليتيس بنايم هاي لفاصيل تومر وسين المينز عامل لك عليه علامة. وما كيشم كالفيني لا. ليه؟ الجمار ده دا باله من الشنهه عملنا ماركرز لقينا الريسبتورز اللي موجوده اندروجينيك <مت yat�� stress> <transcires> اندروجين <مت� percent> في مين عندها لا خلاص ده عشان كده يصيب الشباب فترة البلوغ ال حوالي تقريبا من 12 لحد تقريبا 18 سنة. لا عاد يفتح الموضوع تشوف على الفترة. ساعات يحصلون الديجريشن، ساعات الحسب الضرورة هنتعامل معه. على أي حال دراسة سهل قوي نحنا نتعامل معه. تفيته كتير قوي. مستحدثة في الجراحة جراحة نزات لكن اعرف بس الـ... المريض بيجي اشتكي من سفير إيبستاكسس. إيبستاكسس إيه؟ للمرة الأخيرة كمان. بليغه برلمان مشكله كمان ان بيجي براين مريم ممكن يجي مريض بيه انظميه مش عارف شن خالص ده النسبه لي النسبه عنجم عنجم هل يحاول الملايك ننسي لا نو لكن لوكالي اجرسف الانفتي البابيلوما اللتيورجي بتاع كل بابيلوما اعرفه كقاله كل البابيلوما اللتيورجي بتاعها هيوما بابيلوما فيروس او الثاني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 وال... وال- بيبقى داون جروس متعود جروس في البابيلوما خط البصوره ديوان ايه البابيلوما بتاعه <تصفيق> فينجر انا متأكد ان النوعه كده خلاص الدنيا طلعت اكيد كان عندكم في شريحه اسمها بابيلوما اوت جروس فونجيت في الانفيرتد بابيلوما بس معكوسه لا بتطلع كده راح طبعاً انفرت الدبلوم عشان كده في النور والمنذ ومنال... والسينسوس والبارا نيزف سينسوس وهتبدو مع معبرف مال... كتير اللي هيجو في, في بعد <تصفيق> أي ممكن ترجع. خلاص جاي استتحول من النيز الى بس برير في البدايه بطلت اكتر بس بتاعي. أدي الماسس بتاع ادي الماسيس او جروز بتاع التيمور سيلز وهي نزلة عامله انفاشن للصب ميم كوس او صب تسيبك كده انا خلصت البراي هنتكلم على مليغنا تتيمور تطلع في الموز وليسوفرز المليغنا تتيمور في حاجه اسمها ايزيوليت بلازما سيتوم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 الأومة. ما عشان أومة. ما عشان ما عشان ما سامريك هنا هنا بستيك اللمفوما <تصفيق> ما طعمه ما ينفع ما نفس الكلام خلاص العطية مالجنس ب lazım ما سترومه من السهل مشكلة أحسن تبرعش من الإنسان دي مالجنس تجيء برضو ب lazım ما ستروه خلتموا انا جميل طبعا من جزء أو قلادة من فتекс يتأكل من ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون على من سيتوما هناك لكم يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون لا من يكون هناك من يسموها سرطانش، خلاص، أي سرطان أو سلويتر يعني واحدة، واحد. لكن احيانا تنتش، فيسموها ملتو، يسموها ملتو الميلومة، أكيد سمعتوا على حج سبب ملتو الميلومة، أكيد، ملتو الميلومة، سمعناك ننتشومه لازم سلس، نعرفنا تشومه دي بعرفنا لكن لما تنتشر بسموها منطب الميلوم. ده من لازمة للعيزوليزي او السولي تري لازمة تطلع في الهوز والنزوفاينس والساينس. الفاكتوري نيورو بلاسترومة. اتخبكم بس نشط الفاكتوري. نيورو بلاسترومة زمريقنا التكشون. الفاكتوري اسمها تعالى الفاكتوري هيرفا لكده اكيد اسمها الفاكتوري مش كده. الو العصر بتاع الشم. العصر الشم ده ممكن يطلع فيه تيومة والتيومة ده ببقى من عيلة كبيرة قوي افكركم بيها وحقول لكم على كذا حاجة فيها اسمها نيورو Endocrine Tumors نيورو مش, مش غير ولا صعب ولا مش في محتاج كل الـ System متأخذو فيه Neural Endocrine Tumors Tumor ده لغو والبرد الآخر دي نيورو النيوروبلاستوما اللي موجوده هنا في التبلي احنا قلنا الفردي الفت على الشطر نتكلم على الرص هو في مكان ثاني ممكن يطلع فيه نيوروبلاستوما اي اي مكان فيه نيوروبلاست يطلع من نيوروبلاستوما فالاطفال عارفين السوبرادرينال غلانه اكيد يعني الكورتكس وفي ادرينا بيطلع ممكن من الادرينا ممكن يطلع نيوروبلاستوما بس في الاطفال في الفكت ده بي افكتنج اولد ايج ادائما 70 دي جليور اوكراين هايدريد مالينس هذا التيومر احنا بنشخصه عندنا وسائل كثيره اهمها دلالات الاوضاع هي البكر حاجه اسمها نيرونال سيلوليتس حسنا وضعه كثير مع العظاميه حاجة اسمها اس انتي بروتين واللي احنا بنعمله عندنا الواحد بتاع الالكترون اللي موجودة في القرص الخارجي احنا بنعمل له ام استراكشر خلاص اي ام يعني استراكشر الكترون مالسكوم لما كان سؤال هنلاقي فيه ايه كلمتين نيورو سيكريترو بس. امال دي معناها ايه دلالات او نار النيورو كيمستري نعمل هذا النوره دلالات او نار نيورون سبيسيفيك نيريز اعرف الاختصار بقى خلاص ما ينفعش انك تعرف بتاعه, بتاعه. ان اس سي او حاجة اسمها اس وان هاندريت بوليتيك في حاجه ثانيه بس مش حاصصل عليه اسمها كرومو جاينين وحاجة اسمها سيناتهم فايزين وحكينهم دلوقتي. بس هتقدونه بعد كده اكيد حوالة برساتي. ده تالت رابع ورم ماليجننت في الجزء بتاع الايرو دايجستر. اخر ورن اسمه نيزوفالينجيا كارسينومة. في فرق بينه وبين النيزوفالينجيا انجوفايدرومة. خلي بالي. نيزوفالينجيا الكارسينومة. ده ماليجنة تتشور. ماليجنة تشترين. يطلع في جزء بتاع النوز والنيزوفاكس البليبس بووزنج فاكتور لو او الايتجي نمره 1 نمره مليون لما كان سؤال ايبشتاين بارفاكس لما كان سؤال لما يجي يسال الجمر ده انا مابعرفش انا تقريبا قبل الاجازه كان في حرف عسل خلاص نيزوفارينجيل انشفا في ميل عندها 40 سنه وكان عندها انديستس الزينه لما خدوا ان هي لانهم يمكنهم التعلم من خلال التعلم ويعلمون ان تتعلموا الاختبارات ويعلموا ان التعلم فوق التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم في التعلم التعلم التعلم في التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم في الصين التعلم التعلم عشان التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم الهيستوليجي له تلات افكشنز ناين كيراتينايزد كيراتينايزد كيراتينايزد و بولي او اندفرانشيتف كيراتينايزد يعني فيها كيراتين ناين كيراتينايزد أبسنس اوف كيراتين نوع الأخير بين اندفرانشيتف بنلاقي شوار حكي دا حب كيراتين لكن معاهم لينفوسايتس فبيسموه لينفو إبسيليوم بنظمة الصحة العالمية انت تمهم جريد classification كده وعن 1 وعن طايف 2 وعن 1 اللي هو معا كراتينايست اللي هو 2 عندي فرانشيد او يسموه لمفو اي بسي اليوم اللي ما لايجنا يعني اللي احنا شخصناه بتاخد بعد حلول حل ذاك الرسوم ستو رجسناش. بالنسبة للنزيق الأنجيل كرس. أي طيب خلاص طيب سير هو وين ما بسيروا معهم نفس الوقت. في سموالين بسي. تمت استعراض ممكن وسماع. وصل حديثي. حدش خلته أنتن ساعدوا شو؟ فين شيء؟ كين طيب كين موقعش طيب كلنا وقانا. صف هذا مين لسه مبقاش ايه. ادي الاتنتنس عشان في سمين لسه مقارش. ده, ده أنا كده انا على الجزء بتاع في كده الربط بين الابر اسفان اللي هو الانس. تردد من كده مكان الاكتئاب من اللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون وممكن تكون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون واللون من, خاف قوي من الاتيولوجي اما الرجيك او فيروس او بكتيريا او كاميكل زي التمارر فيوت لارانجيتس فيروس اختر هيجي ادمو فيروس كباره ينفلونزا الاطفال لاختر ممكن يصيب في المدرسه وفي المدرسه الاطفال الرد <أضفان> على ما يصابوا بهذا الفيروس جذب البروجريس بتاعه سريع لدرجه انه احيانا الطفل بيحبس البرو إنفلونزا في infants ممكن يؤدي إلى gland inflammation or flareس trachea and bronchus مع بعضهم inflammation of flareس مع بعض يسميها تراكيو خاص الطفل إذا دخلت من غير كلمة واحدة بس بسمات كوم مش موضوع. كوم الطفل ليه? لان مع الفيروس إنفكتشون في سير إديمة سير إديمة في بوسكوز ممكن لارينجيا لارينجيا أو بستراكش تفتح المدارن يدخل سموها كو. تبدو في قدر في اكبر شوية من ممكن تؤدي الى حاجة اسمها تريدين. خلاص? ده بقى خلاص. كان امر راحة مفيش فاكلة. دايما المعظمة على اللارنس. في, في اللارنس بنعمل ايه? كنا زمان لحد انا مع نفسي اشتغلت جزء سيرج. كان الحل الوحيد حتى لو مجرأ مسيسيا. تفتح فالحان جارة. كح حقيقي اثناء ترافيوس تعمل ترافيوس يعني اغري في التركيت خلاص ننزل تحت الحنجره ونفتحين نعمل شيء عشان الطفل يتنفس نعمل ترافيوس ده بالنسبة لاكيو لاكيون ديفاير او حتى ممكن الير الكلوري ترانزيت سيفيك اتاك اوف أكيوز. او الخطير بقى في ان مش واخدين وعملين نخلهم لسه في يمكن حد لسه ما وصلوش للشباب. لسه كده عشر سنين ولا عايز يحس ان هو ماشي احطار ديره. فجاب ايه هو هو اللي معرفة ايه. ايه. ايه في جيبه. هنشوف ايه. اخطر شيء اللي سوكي على الليفل بتاعت البيتراي في السنة ده. هو قد يليه فعلا. حد ميتابليزيا تبليزيا بسيريا وبعدين لندن وبعد تين ديس بليزيا وعدين كرسي إيش بيطلع؟ إمدار كورونا كارم جايدس تيودجيهنا سكرت ديس بليزيا وسكويماس سيل كرسي سسسي. نعم تريخيوستومي هي ناس توصي جب نسيب كريخو تاول ده ولكن هذا الامر يجب ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ما موجود دلوقتي ممكن ان يكون ممكن زي ما هناك امر ممكن اسمه يكون هناك امر المنبريمس انفلاميشن اكيد كنت اتصار زمان في فرق بين الانفلاميشن ومبيلكم ان هو سيرس وميوسيرس وسيروفاجنص والرجيك وار وبار المركب ان في حاجه اسمها المنبريمس انفلاميشن بيصير دايما الالتهاب فده كان بيخرج بتاع سفعه كنا زمان كنا بنعمل مشن واحنا بنشتغل في اي مكان بالمشن على طول على حاجه كده تشتغلها ومحدش حاسب حتى لو الطفل مات وكان موصف بتفتكرك انه بيسيب الاطفال فانك بيرميشن لو جالك حالة شخصتها عندي دي عباره عن دفتيريا افتح اللانس ومن غير خلاص تحط اي حاجه تشو ومعك حق جنبك اي تشو عارف اي تشو عشان بس توفق هي عارف الفرص ثاني سميتها الفرص في, في الالرجيا كمان بقى في الفرق بين البولب والتابلوه حاولها اكتر من مرة. وخلي بابك. البولب وجبة منهم كل البولينز اللي أنا هكلمك عليهم معظمهم فيلمات ما عدا وانا بكلمك على البولينز بتاعت جيسي و أينستينر ما عدا كل البولينز اللي أنا هكلمك عليهم كلهم نهوم ما عدا البولينز اللي جيسي و أينستينر زي ما اللي هيديكم السيرفيكل بولب اللي في الفيمين ساعات يحصل زي ده رحميه كده في الـ في الـ في طوارئ الرحم في قوس من النون بينا في قوس من نوع النوم... نون نون جيو باراكر هارجع ثاني للبولب البولب اللي انا هتكلم عليه هنا في الليرنس 12 دوت دوت ده اللي احنا ماشي خلاص البابيلوما دي تيومر اكيد كل البابيلوما تيوبس لسه حالا ايه دلوقتي الانفيرتد بابيلوما بسببها هيومة هي بقلهمة فارس تشوك <معتنس> <معتنق> بلا تشوك اه بلا تشوك تسخلنا تحسناها <معتنق> لك لو كان هي اجريسف الباركس اللي حكنا بك عليها في اللارنس في عندنا بوليك ثابتة ودوكومنتت انها انفلافات فكرة تصيد مين؟ تصيب الناس اللي بيشتغلوا بصوتهم كتير تيتشارس بسيط او المرابيين اللي هم بيصوهم بيغموا على طلقات مختلفة. لوما الصبران وما أعرفش إيش ننطق. يعوضه الله طلقات صوتهم. Abuse of voice. بالنسبة لي إن جفتلو، والتشواليج البولبس. بولب. في اللارس. نسميههم Abuse of voice. Ideology. So استعمال الصوت أو abnormal use of voice. انا عشان أنا بياك حتى مهم فبضطر أنا بشتغل على نمط معين أو معل الصوت عشان يدرس. ده أحياناً من اللي هو دي ذاله سببه إيه؟ من غير صبرة الـ two vocal ممكن يخططوا في بعض، Trauma للـ الفوكر كورتس يؤدي الهمش ما يتجمع البلد يحصل له حاجة يخطوه بصور جميلة اسمها organization. يحصل الانتفرنش. ماكروفانش. اتيجي عشان تاكل اللي طلع من, من الهمج من البلد اللي طلع. يحصل لها اللي هي من اضطر الانشارة. الناس دي مشكلة خلص. وحدها مش عايزة دي, دي او الانشارة دي عن سرطانات سببها بابايلومس في تؤدي الى هارسس الصدر الاحمر حشيه او رجش وليفر جيف كانسر او, أو تيوبس البابيلوماز هي التيولوجي بتاعها رينجر بابيلوما سببها في الاطفال وده الخطير الحقيقة. اللي يوم اكتر من واحد اللي هم ملتيبل ملتيبل بابيلوما لك بالصورة. بالصوره تروني يعني بقى عامل زي الفرا ولا الراسبيري لايك like. او فينغر لايك بروكيشن هذا في بقى بيبقى كفر لايك ممكن يحصل فيه رومي. بص الخطوره بتاعه الكومبليكيشن ممكن يتحول الى كارسيما بينهما ان هو الديسبلسيا ده انا حامل قلت في الاسبوع كده ادي هقول لك الثلاث حاجات اللي تحتواط عن التوصيف دوت على درس اهيت قسم او بابيدوما في الكاسا دول الثلاث حاجات اللي انا اتكلم عليها هنتكلم عنها في المحاضره القادمه ان شاء الله اي سؤال اسال زمان ما عايز اسال بخصوص المحاضره عايز اسال لما اذاكر لما ارجع المحاضره القادمه ان شاء الله مش عارف مش هقول لك انا في المحاضره حتى يسل ايسو الادولايات يا جماعة. انا بس عايز بس اعرف بس الاسناء. اتباعوا بالشكل يعني قلت انا هاعرفهم بالاسناء او اه مش لكن انا هو لي يا بس انا شايف انه العدد اللي الموضوع مش مبتناسب مع يعني دونك كان هوت. رفني حوالي خمسة وستين. ما اعرفتش. ما فيش يوقع لحد. رجاء حدش وقع لحبي. لا لو سمحتوا مره حد يسال اي سؤال احمد محمد والبدرا رم بحكوا عارف